يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة